بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُخْلَدَ 111. يسأل أين يوم القيامة 112. فإذا بلق البصر 113. وخسف القمر 114. وجمع الشمس والقمر 115. يقول الإنسان يومئذ أين المثر 116. كلا لا وزر 117. إلى ربك يومئذ المستقر 118. ينبأ الإنسان يومئذ بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم إنا 122. كلا بل تحبون العاجلة 123. وتذرون الآخرة 124. وجوه يومئذ ناظرة 125. إلى رب ما ناظرة 126. وجوه يومئذ باسرة 127. تظن أن يفعل بها فاقرة 128. كلا بل تحبون العاجلة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 الفراق والذبت الساق بالساء الى ذلك يوم اذن المساء كلا اذا بلغت إلى ربك يوم الدين المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى ان يتبطا اولى لك فاولا ثم ام لا لك فا 119. ألم يكن طفة من مرينا 110. ثم كان علقة فخلق فسوا 111. فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا 112. أليس ذلك بقادر على